قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَذِى يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ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 فمثَلُهُ كمثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقُدِّرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتراء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمس لجنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصاهم فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أَجَنَّ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن واعلموا أن الله وني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشان والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يساء ومن يؤتي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 وَمَنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيْئَاتِكُمْ